كلما أظارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحيم الله في هذا اللقاء المبارك المتجدد والذي يجمعنا بصاحب طيبة، الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية المدينه المنوره نسال الله تعالى ان يكتب لفضيله الشيخ الازرى والمثوبه وان يكتب خطاه على ما تجشم من علاء السفر لإلقاء محاضرة محاضرته فجزاه الله خيرا وكما سمعتم فان موضوع هذا اللقاء عن اصل عظيم قد تجاوزه وتعدى عليه كثير من الاغراض عن تكفير المسلم او, أو تكفير من لا تكون فيه الضوابط التي ذكرها اهل العلم من لم تستمع فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع ونفع الله تعالى ان يفتح على فضيله الشيخ وان ينفع به في هذا الموضوع عن فتنه التكفير اصولها والرد عليها فليتفضل تفضل الله ونفع به السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 ايها الاخوه الكرام نحمد الله عز وجل الذي يسر هذه اللقاءات والدروس نتذاكر فيها امورا نحتاج اليها في عبادتنا ووسيلتنا الى ربنا ومعبودنا رب العالمين ونتذاكر مسائل من العلم نحتاج اليها لصلاح ديننا ودنيانا فنسال الله عز وجل ان ينفعنا بما نقول ونسمع وان يجمع لنا بين الاجر والفائده وعنوان هذه المذاكره كما سمعتم هو فتنه التكفير اصولها والتحذير منها وانني اعتذر عن الكلام في الرد لان معرفه حقيقه هذه الفتنه وحقيقه اوصاف القائمين بها ومعرفه اصولها كافيه باذن الله تعالى في الرد عليها عند المسلم الذي يحرص على سلامه نفسه اما الردود على هؤلاء فانه كما سيتبين لنا لا يمكن ان تنتهي لانهم يتبعون المتشابه ولانهم في قلوبهم نعوذ بالله زيغ وعندهم اهواء ويحشدون المعقول وغير المعقول ويؤولون المنقول فالرد عليهم يطول وأحب أيضا التنبيه إلى قول الأخ في التعريف رئيس اسم العقيدة يضاف إليها سابقا وقبل أن نبدأ وهذه المذاكرة سوف إن شاء الله نتطرق فيها من خلال عدة عناصر الأول الإشارة إلى أنواع الضالين في مسألة التكفير وثانيا بيان ان التسرع في التكفير وعدم مراعاه ضوابطه وصدوره من غير اهله يكون فتنه لمن تلبس به ويحصل منه فتنه للمجتمع وفساد ذريع التكفير ونشر الله عز وجل ان يبارك في الوقت وان نمر على هذه المسائل وقبل ان ندخل في هذا الموضوع الهام نحب ان نتذاكر وصيه بها كل مسلم في الأرض من أكبر النعم قال نبي الله يوسف عليه السلام عندما ذكر قال واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاط ويعقوب ما كان لنا نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس وجود دعاه التوحيد الذين يبلغون دين الله وجودهم رحمة وفضل عظيم من الله عز وجل فقوله ذلك من فضل الله علينا أي أنه قد تحقق عليهم ذلك الفضل واستجابوا فتنعموا بهذه النعمة وهو فضل على الناس لأنه يوجد من يعلمهم دين الله ويوجد من يبين لهم سبل الهداية وهذا من أكبر النعم هؤلاء القائمون بدين الله علما وعملا وتبليغا هم غرس الله الذي يغرسهم في كل جيل كما ورد في الخبر مرفوعا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال ابن القيم رحمه الله وغرس الله هم اهل العلم والعمل فلو خلت فلو خلت من عالم خلت من غرس الله وهؤلاء هم ورثة الاممياء الذين يتوارثون علم الكتاب والسنه وما كان عليه سلف الامه فتناقلوا جيدا بعدش فطر عليه وهؤلاء الساده ان العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم وروي عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين وقال الامام احمد رحمه الله في هذا المجال الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لابليس قد يحيوه وكم من ظال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه ونحن والحمد لله في هذه البلاد وفي هذه الأزمان التي اشتدت فيها غربة الإسلام في كثير من البلاد قد أنعم الله علينا بهذه النعمة العظيمة بوجود أئمة الدعوة الإصلاحية المباركه الذين تميزوا برسوخ العلم وكثرة العدد وتعاقبهم واستمرار وجودهم ووجودهم في هذه البلاد والتفاف أهلها حكاماً ومحكومين حولهم من أسباب صلاح دينهم ودنياهم بفضل الله تعالى ومن أسباب قلة النوازع والشر فيها واستثباب الأمن وحصول كبار النعم وأصول النعم لأهلها حصول النعم على الإطلاق هي أولاً البصيرة في الدين ثم الأمن العام في الأوطان ثم رغد العيش واجتماع الكلمة هذه أصول النعمة يحصل بها بفضل الله عز وجل سعادة الدنيا والاخره لذلك كان من الأسباب الهامة لصلاح الدين والدنيا والسلامة من الفتن الرجوع إلى كبار أهل العلم في النوازل وأمور الفتيا. والاستمساك بغرزهم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أكابرهم فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا نعوذ بالله من الهلك والإعراض عن العلماء الراسخين من أسباب الفتنة والضلال وفساد الأحوال وعلماء وعلماء الدعوة الإصلاحية المباركة اعتنوا بمسائل الدين عامه وخصوا اصول الدين بمزيد اهتمام لشدة حاجة الناس إليها وكثرة المخالفة فيها ومن ذلك هذه المسألة التي نحن بصددها مساله التكفير فبينوا أهميتها وضوابطها وما يتعلق بها وحذروا من التهاون فيها افراطا او تفريطا وبينوا ما يحصل من الخوض في هذه المسائل بلا علم من الفتن والفساد والشرور وكتبوا وجادلوا وردوا وتميزت كتاباتهم بالدقه والفهم والتصيل المستند الى الكتاب والسنه واقوام سلف الامه وعلماء اهل السنه الراسخين والتفصيل بين المسائل والأحوال وسك... وسلكوا في ذلك مسلك الوسطية والعدل فكانت تلك الجهود العلمية المباركة من أكبر الأسباب بعد فضل الله تعالى ورحمته في تماسك أهل السنة في هذه البلاد وغيرها وتلاحم أهلها وكثرة خيرها وقلة نوازع الشر فيها وكانت بذلك أبعد البلاد عن فتنة التكفير ومسلك الخوارج ومع ذلك وجد قديما وحديثا من يتسهم الدعوة ورجالها بتهمة التكفير كذبا وتدريسا وحقدا وحسدا وربما, وربما كان ذلك أو بعضه من بعضهم جهلا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مبينا خطوره الكلام في هذه المسائل وبالجمله فيجب على من نصح نفسه الا يتكلم في هذه المساله الا بعلم إلا بعلم وبرهان من الله تعالى وليحذر من اخراج رجل من الاسلام او ادخاله فيه فان ذلك من اعظم الامور انتهى كلامه رحمه الله وورد في جواب بعض ائمه الدعوه على من سال عم اشيع عن ائمه الدعوه انهم يكفرون الناس بالعموم فقال الذي نعتقده وندين الله به ان من دان بالاسلام واطاع ربه وانتهى عما عنه وزجر فهو المسلم حرام المال والدم كما يدل عليه الكتاب والسنه واجماع الائمه ولم نكفر, أحداً. ولم نكفر احدا دان بالإسلام لكونه لم يدخل في دائرتنا ولم يتسم بسمة دولتنا بل لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم ومن زعم أن نكفر الناس بالعموم أو نوجب الهجرة إلينا لمن قدر على إظهار دينه ببلده فقد كذب وافترى علينا فهم لم يكفروا بالعموم بل حذروا من ذلك ثم المعين لا يكفرون الا ما دل الدليل الصحيح على كفر من تلبس به وتأكدوا من تلبسه به على ضوابطه المعتبره شرعا فليس عندهم مجازفه واطلاق الامور على بدون تروي وبدون نظر وهذه إنما يطبقها الحاقدون صداً عن الدعوة صداً للناس عن هذه الدعوة والاستفادة منها لهذا يتبين أن هذه الفتنة المعاصرة القائمة على التكفير والخروج متاثره بأفكار وافدة غريبة على هذه البلاد ودعوتها الاصلاحيه المباركه وسوف نتطرق الله تعالى في مباحث هذه المذاكرة الى اهم اصول ومصادر الخائضين في هذه الفتنه العمياء وبدانا بالتذكير بهذه النعمه نعمه البصيره في الدين ووجود العلماء الراسخين وفتاواهم لان تذكرها دافع لشكر الله تعالى عليها وللمحافظه عليها وليعلم بعد هذه البلاد عن فتنه التكفير وما نتج عنها وفائدة ثالثة مهمة وهي أن العلم بأن الاجتماع على العلماء الراسخين والرجوع إليهم يكون به يكون به التماسك والبعد عن الفتن والشرور وهو من أعظم أسباب السلامة بعد هذه المقدمة نعود إلى عناصر مذاكرتنا ونبدأ بالإشارة إلى أنواع الظالمين في مسألة التكفير فأولهم الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي وكبائر الذنوب ويدخل فيهم كل من نحى نحوهم وسلك طريقهم في التكفير والخروج عن الطاعة والجماعة والثاني أو الفرقة الثانيه اهل الاهواء والبدع فانهم يكفرون من خالفهم ويكفرون اهل السنه خاصه وطائفه ثالثه ممن ينتسب الى اهل السنه لكنهم اخطال في تنزيل الاحكام على المعينين ويخطئون احيانا في فهم اقوال اهل العلم ورابعاً المتأثرون بالمرجئة الذين لا يكفرون إلا بالوصف وبالأحكام المطلقة ويتوقفون في تكفير المعين الذي تلبس بالمكفر حتى في الأمور الظاهرة الجلية وكلامنا في هذه المذاكرة إن شاء الله سيتركز على النوع الأول وهم الخوارج الذين من أسباب خروجهم تكفير ولات أمور المسلمين وعامتهم والعنصر الثاني في هذه المذاكرة الإشارة إلى أن التسرع في التكفير وعدم مراعاة ضوابطه وصدوره من غير أهله يحصل به فتنة للمكفر والمجتمع وينتج عنه فساد وشروف والفتنة المراد بها ما يحصل به فساد الدين أو فساد الدنيا أو كليهما. والفتنة ترجع إلى فتنة الشبهات وهي مسلك أهل الأهواء والبدع أو إلى فتنة الشبهات وهي مسلك أهل الأهواء والبدع أو إلى فتنة الشهوات وهي طريق الفساق. والعاصيم والفجار فكل ما يؤدي إلى ذلك إلى اختلال الدين فساد العقائد وزيغ القلوب أو ضلال الأعمال الصالحة ودخول البدع إليها أو ما يؤدي إلى الفرقة والانقسام والاقتتال كل ذلك يدخل في الفتن وأعظمه وأشده الشرك والامور المعتبره في ضوابط او في اجراء احكام الكفر كثيره عندما نقول انها فتنه نقصد بذلك ما يصدر ما يصدره المتهورون الذين لا ينظرون في ضوابط او في الامور المعتبره في هذه الاحكام فمن اهم هذه الامور المعتبره في اجراء احكام الكفر معرفه ان التكفير حكم شرعي وما دام انه حكم شرعي فمرده الى الله تعالى والى رسوله صلى الله عليه واله وسلم قال تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون يقول حلال أو حرام أو يقول كافر أو مسلم أو يقول بر أو فاجر كل هذه أحكام شرعية مردها إلى أدلة شرعية إلى كتاب السنة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما يلزم الناس, أو يلزم الناس ما ألزمهم الله ورسوله ويعاقب من عصى الله ورسوله، فإن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لأحد في هذا حكم، وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله وتحريم ما حرمه الله ورسوله وتصديق ما أخبر به سبحانه ورسوله. وقال أيضا رحمه الله فإن الكفرة والفسق احكام شرعيه ليس ذلك من الاحكام التي يستقل بها العقل فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا كما ان المسلم والمؤمن من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما وقال ابن القيم رحمه الله في النونية الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان من كان رب العالمين وعبده قد كفروه فذاك ذو كفران ومن الامور المعتبره معرفه انواع التكفير فان العلماء قد يتكلمون في نوع فينزله ويفهمه بعض الناس في نوع اخر فيحصل النفس من انواعه التكفير المطلق ويسمى تكفير بالوصف والتكفير بالعموم الذي يترتب عليه اعتبار دارهم دار حرب وتستحل به دماؤهم واموالهم ومنها حكم الردة الذي يجرى على المعين عند القضاة الشرعيين ومنها اعتقاد كفره يوم القيامة في حكم الله الذي يترتب عليه الثواب والعقاب ومنهج أهل السنة التفريق بينها وانزال كلام, العلم كلام أهل العلم على ما يناسبها من هذه المعاني ومن هذه الأحكام ومن الأمور المعتبرة في أحكام التكفير معرفة أن إنزال الحكم بالكفر على المعين له ضوابط وقد تقدمت الاشاره إلى أهمها وهي أن يتولى الحكم أهله من المفتين والقضات وأن يتحقق, يتحقق من كون العمل الذي يكفر به من الكفر الأكبر وأن تتوفر الشروط في الشخص المحكوم عليه ومن أهمها تحقق تلبسه بالفعل المكفر بحدوده المعتبرة في كونه من الكفر المخرجي من الإسلام لانه قد يكون باعتبار كفر اصغر وقد يكون باعتبار كفر اكبر ولا بد ان الاكبر ايضا قد يكون من الامور الخفيه او من الامور الجليه وغير ذلك من من الامور التي يجب استصحابها عند اجراء الاحكام وهذه لا يدركها الا المفتون والراشخون في العلم والقضاه الذين يجتهدون هذه الأمور استهادا عظيم. ومن ذلك جوال الموانع التي تمنع الحكم بكفره ومن أهمها الخطأ والجهل والعجز والإكراه بتفاصيل معروفة عند اهل العلم لها تفاصيل كثيرة وكون التكفير حكما شرعيا يترتب عليه أمور أهمها أولا أنه لا يتكلم فيه إلا أهل العلم المؤهلون لذلك كالمفتين والقضاة الراسخين في العلم قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله الحكم بالردة والخروج من الدين من صلاحيات أهل العلم الراسخين وهم القضاة في المحاكم الشرعية والمفتون المعتبرون وهي كغيرها من القضايا وليس ليس لحق ليس من حق كل أحد أو من حق أنصاف المتعلمين أو المنتسبين إلى العلم الذين ينقصهم الفقه في الدين ليس من صلاحياتهم أن يحكموا بالردة، لأن هذا يلزم منه الفساد، وقد يحكمون على المسلم بالردة وهو ليس كذلك، وتكفير المسلم الذي لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فيه خطورة عظيمة. ثم ذكر بعض المفاسد المفاسد عليه، ثم قال. الذين يحكمون بالردة هم القضاة الشرعيون والمفتون المعتبرون والذين ينفذون هذه هذا الحكم الذين ينفذون العقوبات التي تترتب على الحكم بالكفر هم ولاه الامر ولاه امر المسلمين ما عدا هذا فهو فوضى قوله والذين الذين ينفذون هذا الحكم هم ولاه الامر هذا امر مهم جدا عده ائمه الاسلام من اصول السنه من الاصول التي يكون بها الانسان من اهل السنه ومن فارقها خرج عن السنه بذلك الامر ذكر ذلك الشيخ الامام احمد شيخ اهل السنه الامام احمد بن حنبل في كتابه اصول السنه وشدد على ذلك وضرب لذلك الامثله فاقامه الحدود والامر بالمعروف والنهي عن منكر باليد واقامه الجهاد وغيرها من الامور العامه, العامة الوظائف العامه هذه من مهمات ولاه الامر وقد بين هذا كبار العلماء بقولهم اقامه الحدود من صلاحيات سلطان المسلمين وليس لكل احد ان يقيم الحد لان هذا يلزم منه الفوضى والفساد ويلزم منه تفكك المجتمع وحدوث الثارات وحدوث الفتن فالحدود من صلاحيات السلطان المسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع ومن وظائف السلطان في الإسلام ومن صلاحياته إقامة الحدود بعدما تثبت شرعا لدى المحاكم الشرعية بعدما تثبت شرعا في المحاكم الشرعية على من وقع في جريمة رتب الشارع عليها حدا كحد الرده وحد السريقة ونحوها. فالحاصل أن إقامة الحدود من صلاحيات السلطان وإذا لم يكن هناك في المسلمين سلطان فإنه يكتفى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن هنا مسألة مهمة هذه وظائف معلقة بالسلطان فإذا لم يوجد هذه الوظائف الذي كلف بها غير موجود لا يجوز لأحد الناس أن يلفذوها فكل من حكم بكفر أحد أقام عليه حد أو أقام حد سرق أو رجم أو ما شابه ذلك ولا نعم ولا يجوز للأفراد يقول الشيخ صالح حفظه الله ولا يجوز للافراد ان يقيموا الحدود لان هذا كما ذكرنا يلزم منه الفوضى ويلزم منه حدوث الثارات والفتن وفيه مفسده اعظم مما فيه من المصلحه ومن القواعد الشرعيه المسلم بها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ثالثا ما يترتب على كون التكفير حكم شرعي انه من احكام الظاهر الذي يحتاج الى بينات ودلائل ظاهره كما يترتب على كونه من احكام الدنيا حاجه الناس اليه في تعاملهم وكفرهم بالطاروت وبراءتهم من المشركين وعبد الطاروت والاخلال بذلك يحصل منه مفاسد كثيره ايضا نحتاج اليه حكم ظاهر يحتاج اليه ليعرف الناس من هم عبد الطاروت والكفار يتبرا منه ويعتقدوا كفرا لذلك التفريط في هذه المساله وعدم والتوقف في تكفير عبد الطاغوت في تكفير المشركين الذين وقعوا في الشرك الاكبر الجلي الصريح ايضا في مفسده وهو ضعف الكفر بالطاغوت او زواله نعوذ بالله قد نصها العلم ان من لم يكفر الكافر او شك في كفره فانه يكفر نعوذ بالله على تفاصيل معروفه عند اهل العلم لكن ايضا التسهل في اجراء الاحكام على من تلبس بها وثبت تلبسه بها وسيتيقن من تلبسه بها ايضا امر مطلوب لكي تقوم هذه هذا الركن العظيم من اركان الاسلام وهو الكفر بالطاغوت والبراءه من الشرك واهله ولذلك فإن السلام في ذلك ان يوكل الحكم بالكفر لاهله الذين يدركون ويلتزمون بضوابطه وان يوكل تنفيذ ما يترتب عليه من العقوبات الى ولاه الامر اذ ذلك من وظائفهم وانتهاج منهج التكفير واطلاقه على الناس مع الاخلال بهذه الضوابط الهامه ينتج عنه فتنه وفساد واضرار على الشخص المكفر نفسه والمكفر وعلى المجتمع الاسلامي وخطورته تشتد وتزداد اذا استهدف بالتكفير ولاة الأمر من علماء الاسلام وقاده المسلمين وسلاطينهم اما خطره وضرره على الشخص المكفر الذي يصدر الاحكام بالكفر على غيره من المسلمين فيتضح بأمرين الاول خطر ان ترتد عليه اذا لم يكن من رماه بالكفر كذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما قال ابن دقيق العيد رحمه الله وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين وليس كذلك وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير نعوذ بالله والأمر الثاني الذي يبين خطره على المكفر نفسه أنه باب لخروجه عن الجماعة خطوة ينتقل منها وبها إلى الخروج عن الجماعة ثم الخروج عليه. فيستحلوا دماء المسلمين وإن سدم من ذلك فإنه يؤيد الخارجين ويستحسن أعمالهم فيبوء بإثمه عوذ بالله فالتسرع في التكفير خطوة يستجر بها الشيطان بعض الناس إلى الغلو والشر والفساد ثانيا خطره على المكفر الذي يرمى بالكفر بغير حق وهو خطر جسيم من ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله تشبيه اللعن بالقتل ففيه أولا ضرر على المكفر لأن اسم القتل كاسم التكفير فهذا نعوذ بالله يقع في خطر عظيم وفيه أيضا ضرر على المكفر فاذا كفره فكأنما قتل كفره بغير حق فهو قتل ولا شك ان القتل اعظم فساد يقع على الانسان يفقد به حياته فهو اذا ضرره عظيم على المكفر ومما يدل عليه هذا الحديث ايضا انه يجعل المسلم يحذر من التكفير يعرف ان خطره عظيم كما انه يحذر من قتل المسلم فيحذر من تكفيره وفيه فائدة رابعة وهي أنه من تجرأ على التكفير فسوف يتجرأ على قتل لأنهما قرينا كما في الحديث وهو يدل نعوذ بالله على ضعف الورع وعلى زيغ القلوب نسى الله السلام العافظ فالحكم على شخص بعينه بالكفر هو اعتقاد خروجه من الإسلام وترتب عليه امور كثيره منها انتفاء ولايته، ولايته العامة على المسلمين إن كان له ولاية، وانتفاء ولايته على ذريته، وتحريم زوجته عليه، وسقوط إرثه، وعدم حل ذبيحته وعدم جواز تغسيله، وعدم جواز الصلاه عليه إذا مات، وأنه لا يدفن في مقابر المسلمين، وعدم جواز الاستغفار له. لا شك أن هذه مفاسد عظيمة فيحتاط الإنسان والذين ينتهجون التكفير يريدون من ورائه استحلال الدماء وتبرير قتل من كفروا هم اناس يريدون الخروج ويتخذون التكفير وسيلة هذا بعض الخوارج وقد يكونوا من قادتهم وزعمائهم وإذا كان المكفر من أهل فرتب عليه مسدة عظيمة وهي سقوط علمه وفتاواه وهذا من أخطر شيء على الناس حيث أن الخارجين عن جماعه يعمدون إلى تكفير أئمة الدين وعلماء السنة لصد الناس عنهم وينتج عن ذلك فساد الدين حيث يتصدر الفتية وتوجيه الناس من ليس من العلماء أو من عنده أهواء وانحرافات وهذا الذي يريدون واذا كان المكفر ولي الامر السلطان او نوابه واعوانه ترصد على ذلك سقوط ولايته واستهانة الناس به ونزع اليد من طاعته فينفلت زمام الامن حيث ينتجب بعض الناس انفسهم لاقامه الحدود وتغيير المنكرات باليد ويستغل الفرصه اللصوص والمفسدون فيندسون مع اولئك ويعيثون في الأرض فسادا وهم يزعمون انهم يصلحون والشواهد التاريخية والواقعية تدل على أنه إذا انتشر التكفير وتساهل الناس فيه فإن أول من يستهدف به ولاة الأمر من القادة والملوك لأنه ما من مجتمع إلا ويوجد فيه منكرات ينطلق منها الخوارج والغالون لتكبيرها وإيجاد الشبه والتأويلات على كونها كفر ثم يتوصلون بها إلى تكفير ولي الأمر بحجة أنه يعلمها أو يعملها مباشرة أو أنه أذن بها أو أنه تهاون في قمعها فإذا نجحوا في إقناع بعض الناس بكفره تكونت لهم جماعة ثم انتقلوا إلى ما يريدون من مباشرة التغيير في المجتمع بأنفسهم حسب آرائهم وشبهاتهم الغالية وربما كفروا جميع طبقات المجتمع بشبهه انهم رضوا بالسلطان او انهم لم يؤيدوهم على توجهاتهم وارائهم المخالفه الى اهل العلم الراسخين وهذا يبين الاثر الخطير لانتشار التكفير ومنهج الغلو الذي ينتهجه الخوارج على المجتمع المسلم فيبدا الخلل بالترامي بالتكفير والتفسيق ثم الاختلاف والافتراق ثم استحلال الدماء والأموال والأعراض وفساد الدين بصد الناس عن العلماء الراسخين وفساد الدنيا بقيام الحروب والاعتداء على الأموال والأنفس والأعراض والخروج عن طاعة أولاة الأمر ولأجل هذه المفاسد الخطيرة حذر الله تعالى من التهاون في الحكم على من يظهر الإسلام أن يحكم عليه أنه غير مؤمن لان بعض النفوس قد تستعجل ذلك بالشبهات طمعا فيما يترتب على ذلك من استحلال دمه وسلب ماله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا, ضربت إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لسا مؤمنا فبترون عرضا من الحياه الدنيا فعند الله فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله محذرا من هذا المسلك الخطير مبينا أن الشيطان استجر كثيرا من الناس إليه حيث قال رحمه الله وبالجملة يجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله فإن إخراج رجل من الإسلام وإدخاله فيه من أعظم الأمور وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره وتعدى بآخرين فكفروا من حكم من حكم الكتاب والسنة والإجماع بأنه مسلم وعلى العموم فإن وجود أناس يتبنون منهج التكفير ويعملون على اشاعته في المجتمع يشكل مرضا اجتماعيا خطيرا يستهدف تقويض مقوماته الأساسية كالأمن والاستماع وسلامة التدين وهذا المرض له بذرة ثم شجرة. ثم ثمره حديثه اما بذرته فهي الاشاعات حيث يتصيدون الاخطاء والمخالفات وينشرونها ويزيدون فيها ولعل اشد مكر المفسدين الناشرين للشبهات والاشاعات هو استهداف العلماء والدعاة ورجال الامه الناصفين بالشبهات والاشاعات الجائره بغرض زعزعه ثقه الناس بهم كما تقدم وصدهم عن الاستماع اليهم والاسترشاد بعلمهم وتوجيهاتهم وبذلك تخلو الساحه لهؤلاء المفسدين ليزينوا ما شاءوا من الاهواء المردية والاعمال المهلكه والمسالك المفسده ولا يبعد عن هذا ما يحصل من اثاره الشبهات والشكوك من اصحاب الاهواء والمناهج الثوريه حول ولاه امور المسلمين من الحكام والامراء الذين يقيمون الصلاه ومعالم الدين ويصدر منهم اخطاء ومخالفات فإنما يحصل من الفساد بسبب إطلاق الألسن في ولاه الأمر وتناقل إشاعات التي تستهدفهم لا يقل عن الفساد الذي يحصل من التعرض للعلماء حملة الدين وحماته إذ ينتج عن الأول فساد الدنيا وعن الآخر فساد الدين قال السهل ابن عبد الله التسري رحمه الله لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله مبينا خطورة الإشاعات التي تستهدف السلطان وحكومته والعلماء وما يحصل من ذلك من النفاسد العظيم يقول رحمه الله فالله الله في منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان وان لا يتخذ من اخطاء السلطان سبيلا لاثاره الناس والى تمثيل القلوب عن ولاه الامور فهذا عين المفسده واحد الاسس التي تحصل بها الفتنه بين الناس كما ان ملأ القلوب على ولاه الامر يحدث الشر والفتنه والفوضى وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة أولاة الأمر ضاع الشرع والأمن لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد فالواجب ان ننظر ماذا سلك السلف الصالح تجاه لو السلطان وان يضبط الانسان نفسه وان يعرف العواقب وليعلم ان من يثور انما يخدم اعداء الاسلام فليست العبره بالثوره ولا بالانفعال بل العبره بالحكمه هذه الاشاعات كما قلنا بدره هي البذره التي ينتج منها ويتكون منها الخوارج فاذا انتشرت الاشاعات وتساهل الناس بها وتناقلوها نتج عنها شجره خبيثه وهي جماعه الخوارج الذين يتبنون منهج تكفير علماء الامه وقادتها ويستدلون لها وينشرونها ثم يكفرون عامه الشعب الا من وافقه ويتولد عن ذلك ثمره خبيثه هي الخروج عن الجماعه ونزع يد الطاعه والسحلال الدماء والاموال والاعتداء على المجتمع بمثل ما نشاهده اليوم او شاهدناه من تفجيرات ونحوها ثم يزداد الامر ان لم يحاربوا ويستاصلوا الى قتل الامنين من افراد المجتمع دون تفريق بين رجل وامراه او كبير او صغير كما حصل في بعض البلاد فانهم اقرب مثل ما حصل في الجزائر الجزائر ارادوا, أرادوا, أرادوا ان يعملوا لبلادنا كما فعلوا في الجزائر لكن رحمه الله عز وجل ووجود العلماء ووجود الدعوه والانكار والتكاتف والبصيره من اهل هذه البلاد بعد توفيق الله عز وجل احبطت ما يريدون ماذا فعل بالجزائر قتل وتدمير ونحر للنساء والرجال والأطفال دون تفريق فإذا قيل لهم هؤلاء أطفال قالوا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكمهم حكم أهليهم في الدنيا ومما نقل عنهم أن بعضهم أخذ أخته يتشرى بها شبيه وهو يعلم أخته من أمه وأبيه فلما قيل له هذه اختك قال لا كان ابي وولده مرتدين وعقودهم باطله وليس بيننا نشد يحصل فساد ذريع عظيم هذا حصل فيه نكبات على الامه الاسلاميه والمجتمعات الإسلامية منها ما حصل في مصر ثم انتقل الى سوريا فحصل على المسلمين اهل السنه شر عظيم ودمرت مدن وقتل أُناس، وحصل شر على أهلها، ثم انتقلت للجزائر ثم انتقلت إلى أفغانستان، وما حصل في أفغانستان بسبب شؤمهم وحماقاتهم، وما حصل في بلادنا بلاد التوحيد والسنة والخير، بلاد الحرمين، يحصل من هذا فساد عظيم إذا تهاون الناس فيه، فيبدأون اولا بالشبهات وأنهم ينكرون المنكر. ثم نعوذ بالله ينتهي أمرهم إلى هذه المفاسد الشميع من, من عناصر هذه المذاكرة الإشارة إلى أنواع الخوارج الذين يخرجون عودات كلاتهم هم في الجملة قسمان أو نوعان الأول هم الخوارج يعني أقصد ما يرد في كلام اهل العلم وما يرد في النصوص عنهم هو ينطبق على فرقتين أو على نوعين من الخوارج الأول الخوارج الحرورية أهل النهروان الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه وهؤلاء ورد في النصوص قوله صلى الله عليه وسلم يخرجوا على حين فرقة من المسلمين وقال يقتلهم أولى الطائفتين بالحق وهذه نصوص خاصة بهؤلاء الذين عرفوا بالخوارج هؤلاء أصبحوا بعد ذلك فرقة من الفرق وأصبحت لهم معالم في ديانتهم وأراء وأهواء وعقائد وأصبح الآن لهم امتداد ولهم وارثون وإن لم يخرجوا على سلاطينهم فمن قال بقولهم ووافقهم في عقائدهم وترضى عليهم فهو منهم وإن لم يخرج على سلطانهم هذه فرقه الآن أصبحت لكن النوع الثاني وهم ظاهرة الخروج وهي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ذات قرون أنها ذات قرون كلما كسر قرن النبت لهم قرن وهم كل من يخرج على ولي الأمر المسلم ويخرج عن جماعة المسلمين وسيأتي بيان الضابط لذلك باذن الله تعالى من النصوص لكن هؤلاء ولو لم يوافق الخوارج الأقدمين في عقائدهم إنما وافقوهم في أمور سنذكرها لكن هم يخرجون عن الجماعة وعن الطاعة وهؤلاء كما قلنا سيستمر خروجهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون آخرهم يخرج مع الدجال ما هو ضابط هذه الظاهرة؟ ما هو ضابط هؤلاء؟ ضابطهم ورد في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جهريه إذا وجدت جماعة ووجد ولي أمر استتب له, له الأمر وانقاد له العموم والناس بالطاعة فمن خرج عن طاعته وفارق جماعة المسلمين فهذا خارجي بهذا الاعتبار وأضاف السلف لذلك أن يحمل السلاح على المسلمين وأن يخيف السبيل فهذا يكون خارجيا لا شك فيه لجتمعتي في هذه الأمور وقد ورد بيان صفاتهم وأحوالهم واضحة جليه لأن أمرهم قد يشتد على الناس ولأنهم يظهرون التدين والطاعة والالتزام ويقرأون القرآن وغير ذلك قبل أن نأتي لصفاتهم صفاتهم نقول أننا في هذه البلد والحمد لله من عشرات السنين قد قامت لنا جماعة وقامت لنا وقامت لنا جماعة بمعناها الشرعي جماعة الجماعة أي التفافهم واجتماعهم على ولي أمرهم واجتماعهم والتفافهم على علمائهم فنحن والحمد لله من عشرات الصين نعرف ملوكنا وسلاطيننا وأمرائنا لا يشك أحد في ذلك الصغير والكبير والمرأة ومن هو من أهلها ومن من خارجها حتى أنني في الصين عندما جرناها الصين الشعبية سألت شخصا عن العرب ما سألته هل تعرف شيئا عن العرب قال نعم العرب ملكهم الملك فهد هكذا يقول في أقصى الصين يعرف أنه ولي أمر في بلاد العرب لا شك فيها وعلماؤنا أيضا ائمه الدين معروفون مشهورون لا يشك أحد فيهم فإذا قامت لنا في هذا البلاد جماعة بمعناها الحقيقي الشرعي الذي لا شك فيه فمن تحقق فيه هذين الامرين خرج من الطاعة وفارق الجماعة فلا شك أن نحن في هذا الاعتبار أما الله يتنضبع على أولئك سيخرج في اخر الزمان قوم احداث الأسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البريه لا يجاوز ايمانهم حناجر لا إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه اقتلوهم ففي قتلهم اجر لمن قتلهم يوم القيامه ما معنى سيخرج في اخر الزمان معناها يخرج من الطاعة ويفارق الجماعة هذا معناها يفسر في الحديث في آخر الزمان هذا غير الحرورية الأقدمون قوم أحداث الأسنان وصفهم بأنهم من أحداث الأسنان يقل على قلة علمهم ما رسقوا في العلم ويقل على أن سرعة اندفاعهم وتهولهم لأنهم معروف أن الشاب عواطفه وحماسه يغلب عقله ويدل على أن ما عندهم نظر في عواقب الأمور بصيرة في عواقب الأمور وهذا المعنى قاله بعد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم لأنه مهم جدا في اعمالهم سفهاء الأحلام ما اكتملت تجاربهم ولا قوية مداركهم ولا عرفوا الأمور على حقيقتها ولا رسخ علمهم ما عندهم بصيرة في عواقب الأمور هؤلاء وصفا وضرب لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في أصحاب السفينة الذين استهموا فكان بعضهم أسفل منها وبعضهم في أعلاها بعضهم في أسفلها وبعضهم أعلاها فالذين في طابقها الأسفل تشاوروا وقالوا لو أننا خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذ من فوقنا يؤذون الذين فوقهم كيف يؤذونهم ربما هذا يطؤون على رجله وهذا يسكبون عليه الماء وهذا ربما كدروا عليه نومه يزعجونهم يؤذونهم فزينت لهم عقولهم هذا الامر الذي ارادوا به خيرا ارادوا به خيرا ارادوا به, أرادوا به ألا يؤذوا اخوانهم ولكن ما هي النتيجه ما عندهم عواقب وبصيره بما سيحدثه هذا الامر من الهلاك هكذا هؤلاء شف هؤلاء الأحلام لا يعرفون عواقبهم ثم قال يقولون من خير قول البرية أتدرون ما قول خير البرية قول خير البرية هو قول عنديا قول الصحابة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية يتكلمون بكلام النبي بالقرآن والأحاديث وكلام السلف كلاما هو ايمان كلامهم هو الايمان الكلام المبين العلم والايمان لكن لا يجاوز ايمانهم حناجرهم هذا الايمان الذي يتكلمون به لا يجاوز حناجرهم عندهم فصاحه وعندهم حماس وخطب وكلام هو كلام اهل العلم لكن لا يعملون به وفي بعض النصوص قال يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم وقال يقرؤونه لا يجاوز حناجرهم هذا من أوصافهم الهامة وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينخدع بها ثم ضرب لهم مثلا قال يمرقون من الدين كما يمرق, يمرق السهم من الرميه. الرميه هي الصيف والسهم معروف و. يقابلها في الممثل له الدين فالسهم قبل, قبل, السهم قبل كان خارج الرمية خارج الصيف ثم جاء مندفعا مسرعا فضربها بسرعة شديدة ثم خرج من جهة أخرى حتى في بعض الأحاديث نكمل إن شاء الله كبار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 وصلى الله وسلم على رسول الله في قوله صلى الله عليه واله وسلم يمرقون من الدين كما يمرق الساهل من الرميه فيه اشاره الى انهم كانوا قبل متحللين عن الاسلام لا يعني انهم مرتدين خارجين عنه على الراجح من قوله العلم ولكن كانوا خارجين عن تعاليمه من جنس الفسوق والاصل ثم اهتدوا بزعمهم ولكن جاءوا من دفعين متحمسين فخرجوا منه أي لم يلتزموا به من جهة أخرى من جهة الغلو التنطع والتشدد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوهم ففي قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة وورد التشديد على وجوب محاربتهم واستئصالهم لشده ضررهم وحسادهم ولعلنا نختصر إن شاء الله لأن الوقت تضايق علينا من العناصر المهمه في هذه المحاضره الاشاره الى اصول التكفير الضال الذي اسس الخوارج عليه بدعتهم وفسادهم وفي البدايه اقول ان هذه البدعه كغيرها من الضلال لا اساس له من الحق ولا اساس له من العدل فهيصدق عليها المثل الذي ضربه الله عز وجل بقوله ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه واجتست من فوق الأرض ما لها من قرر وثانيا أن الدافع لتلقف هذه الأفكار الخبيثة والمشالك المرضية هو مرض في قلوب أولئك وهو الغلو في الدين والتشدد والتنقع وقد حذر الله عز وجل من الغلو في قوله سبحانه يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله اياكم الغلو في الدين وقوله هلك المتنقعون كررها ثلاثا وهذا المسلك او هذا الغلو المتعلق بمساله التكفير له شقان شق من باب التشدد وبين شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله أن هذا يرجع إلى أصلين وهو جعل العفو سيئه العفو المباح أو الذي هم من جنس المنجوبات جعل سيء تركه سيء أو فعله إن كان من المكروهات جعله سيئة ومحر وجعل السيئة كفرا هذا غلو يجر الى التكفير والشق الثاني من باب التساهل وهو مسلك المرجئه المقابل الذين قللوا من أهمية العمل الصالح في الإيمان ثم زعموا صحة إيمان من أصر على ترك العمل بالكليه وتوقفوا في تكفير من عبد الطاغوت وتلبس بالشرك الأكبر الجريء والمكفرات الظاهرة الصالحة هذا ايضا مسلك من الغلو خطيف كما تقدم أنه يؤثر على الكفر بالطاغوت وهو فريضه وركن هام اما مصادر فتنه التكفير المعاصره فهي مصدره مصدر قديم وهي شبهات الخوارج الاولين ولكل قوم وارث واهم ما وارثوه منهم اولا الاعراض عن اهل العلم الراسخين واحتقارهم وتكفيرهم وثانيا التكفير بالمعاصي من جنس كبائر الذنوب وثالثا الاستدلال بالمتشابه وتأويل النصوص وانزال ما ورد منها في المشركين على المسلمين وهذا ملحظ مهم في التشابه بينهم ذكره الصحابي عبد الله بن عمر وذكره عنه واورده الامام البخاري في كتاب استتابة المرتدين قال أنهم عمدوا إلى النصوص التي في المشركين وأنزلوها على المسلم. أما المصادر الحديثة فهي أقوال ومؤلفات المفكرين الثوريين والخوارج المعاصرين ومواقعهم في وسائل الإعلام. وبدأت هذه الفتنة الفكرية وما تبعها من أعمال ثورية في الربع الأخير من القرن الماضي القرن الرابع عشر الهجري. وهي إفراز لجماعة تكونت في جمهورية مصر ونأخذ شاهد على ذلك من أقوال أهم المؤسسين لها قال في بعض كتبه لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها ودون أن يعي هذا المدلول وهو يرددها ودون أن يرفض شريعة الحاكميه التي يدعيها العباد لأنفسهم وهي مرادف للالوهيه إلى أن قال ولم توحد الله وتخلص له الولاء فالبشرية بجملتها فالبشرية بجملتها بما في هؤلاء الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع هؤلاء أثقل إثما يعني الذين يرددون على المآذن أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله وتمخذك هذه الأفكار عن جماعة عن ولادة جماعة ظهرت أول ما ظهرت في مصر عرفت بجماعة التكفير والهجرة ظهرت وعقد مؤتمر دولي إسلامي في دولة البحرين عام 1405 شارك فيه كثير من الدعاة والمفكرين وبعض العلماء أجمعوا على ان هذه الجماعه التكفير الهجرة متاثره بكتب سيد قطب انا انقل الان لا شيئا ارتدئه من نفسي انقل انهم اجمع وتناوبوا على الكلمات وتناصحوا على ان تهمش كتب سيد قطب يعني يكتب عليها في الهامش التحذير من هذه الاقوال التي افرزت هذه الجماعة وهي الجماعة المعروفة بالاتجاه ندوة الاتجاهات الذكريه المعاصرة ثم تنقلت هذه الأفكار كما تقدم تنقلت من بلاد إلى بلاد ذهبت إلى سوريا إلى الجزائر إلى أفغانستان ثم دبت إلى بلادنا إذن هي لا شك أنها وافدة والمتتبع لأقوال المفتونين بالتكفير والتفجير والإجساد في بلادنا يدرك التشابه بين فكرهم في تكفير عموم المسلمين حتى أبناء هذه البلاد المباركة وفكر أولئك هذه البلاد الذي درس فيها التوحيد في المراحل الابتدائية وجميع المراحل ويؤذن فيها للصلاة ويحكم فيها بكتاب الله ويختار المفتون من أهل السنة والجماعة والقضاة والمدرسون في الجامعات والمدارس من, من الاساتذه المؤهلين هذه البلاد التي هي ناصرة مؤيدة لكل عالم سني سلفي وهي فخر للإسلام وأهله وقذن في حلوقهم وعيوني كل كافر مشرك يتمنى الحاقدون زوالها هذه البلاد كفروها بالعموم خذ هذا المثل لتعرف التوافق بين هؤلاء واولئك لما حصل التفجير عند مبنى الامن العام في شارع الوشم في الرياض وانتشر بين الناس ان, أن ذلك قتل للمسلمين وليس للمشركين جاء جوابهم على ذلك من خلال مجلتهم التي في الانترنت في العدد السادس عشر حيث قالوا وعندما جاء التفجير رفعوا عقائرهم بالصياح هل هذا من قتال الصليبيين هل قال هذا كلام هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اخرجوا السعوديين من جزيره العرب ولا قال اخرجوا الامريكان من جزيره العرب بل قال اخرجوا المشركين من جزيره العرب ما استثنى سعوديا ولا غيره اخرجوا المشركين عموما المشرك السعودي وغير السعودي ما استثنى سعوديا ولا غيره هذا هو الجواب الصريح لهذا التساؤل البليد ممن طرحه لا شك أن هذا يبين حقيقة ما ما في قلوبهم من نعوذ بالله والتوافق مع الخوارج وانطباق ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به أولئك هذه البلاد اولا هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا أو قال اخرجوا كيف يستدل بأخ... يجعل اخرجوا اقتلوا والثانية هؤلاء الذين يظهرون الدين والتوحيد ويصلون ويصومون ويقيمون معالم الدين هؤلاء كفار هذا يدلك على أنهم يكثرون البشريه بعمومها لعل اختم أختم بالمبحث الأخير وهو التحذير من هذه الفتنه الخبيثه ولا شك ان اعظم الرد عليهم هو كشف حقيقتهم ونفقه المسلم حقيقه ما هم عليه ويعرف ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم به يبدا الحذر والنجاة من هذه الفتنه بالفرار الى الله سبحانه واحسان الظن به والتجرد للحق والبعد عن الهوى والظنون وملازمه أهل العلم الراسخين كما تقدم والايمان نعم ويستمر بعلومهم وفتاويهم وتوجيهاتهم ومن ذلك ان ينشر الوعي بأن احكام التكفير احكام شرعيه مردها الى اهل العلم من المفتين والخضعف الذين ينظرون في بيناتها ودلائلها وينزلونها على اهلها بعد تحقق شروطها وانتفاء موانعها وان من الورع وكمال العقل ان يبتعد الانسان عن اقتحام نفسه في هذه الامور الخطيره وان يجنح الى السلامه والعافيه ويحذر من تحمل مسؤوليه تكفير المسلمين وهو غير مهيئ لذلك السلف حتى بعض الصحابه مع جلال قدرهم ورسوخهم في العلم كانوا يتحاشون الفتيا في امور قليله اقل بهذه بكثير الكتيف يقولها بلا حلال فكيف يتجرأ هؤلاء على هذه المسائل الشائكه العظيمه الخطيره ومن علاج هذا المرض الخبيث ان يعلم ان تطبيق وتنفيذ ما يترتب على احكام التكفير وصدره من اهلها هو من اختصاص ولاه الامر كما تقدم من السلاطين ونوابهم الذين من مهامهم اقامه الحدود والتعزيرات وتاديب الجنات وان منازعتهم في ذلك من الفساد في الارض وخروج عن السنه ومن ذلك معرفه حقيقه هؤلاء وما ورد في الاحاديث الصحيحه من اوصافهم وتحذير النبي صلى الله عليه واله وسلم شرهم وتشديده في الامر بقتالهم ومقاومتهم واقوال اهل العلم الراسخين فيهم ومعرفه اصولهم وما نتج عن اعمالهم من الشر والفساد والفرقه والاختلاف واضعاف الدعوه وتشويه صوره الاسلام وغير ذلك مما يكشف حقيقه حالهم وفتاوى اللجنة الدائمة وكبار العلماء والمجامع العلميه وأهل العلم الكبار واضحة بينت هذه النفاسة بل إن الذي يتأمل بعقله فيما حصل يقطع قطعا ضروريا أنه لم يحصل منها خير أبدا إلا الشر في ومن الأمور المعينة بإذن الله تعالى والهامه على الحذر من هذه الفتنة العمياء والبعد هي البعد عنهم البعد عنهم وعدم الاستماع الى شبهاتهم وتلبيساتهم فان الفرار من اهل البدع والاهواء والاعراض عن الاستماع اليهم مطلب شرعي ومن اسباب السلامه وهذا اصل عظيم يضيق الوقت عن كلام فيه ولكن كما قيل يكفيك من شر السماعه نسال الله عز وجل ان يهيمن رشدنا وان ياخذ بايدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا وان يغيظنا من الفتن ما ظهر منها ومن بطن وان يصلح عمل المصلحين وأن يهدي أضال المسلمين وأن يوفق دولتنا لكل خير وأن يغفر لنا ولواردين ولإخوان المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد في هذه الليلة تفضل الشيخ دكتور عبد الله بن جبروء بإلقاء هذه المحاضرة المفيدة النافعة حول قضية الساعة حول قضية طالما كثر فيها الخلط والتبس فيها الأمر وتحدث وتحلل فيها من لا علم ولا بصيره عنده فقالوا اقوالا غير غير وتحدثوا احاديث غير واقعيه والتبس الامر على الكثير في قضيه التكفير والتفسيق والتبديس والشيخ في هذه المحاضره تحدث عن اصولها اسبابها وعن الدواب لها عن موقف علماء الإسلام منها وماذا قالوا حول هذه القضية وأنها قضية شرعية لا يتحدد فيها بمجرد الهوى والعاطفة والحماس ولكن ينطلق فيها من منطلق شرعي مؤصل من كتاب وسنه وما أجمع عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن سلك سسلكهم إلى يوم الدين إن الله جل وعلا أنعم على الأمة بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فبعد الله نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وختم برسالته جميع رسالات وبشريعته سائر الشرائع وأمر الخلق باتباع شريعته قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا دعا صلى الله عليه وسلم الخلق إلى الله وإلى دينه بين عليه ما أوجب الله لهم وما افترض عليهم وبين لهم ما في الخير لهم في دينهم ودنياهم يقول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم والله جل وعلا قد خالنا في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نألمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فتأمل أخي هذه الآية أول أمر بالتذبت في أخبار الناس لا سيما أخبار من علم فسقه وعلم عدم التزامه بالشريعة وعلم عدم علمه بحقيقتها أن نتذبت من أخباره وما ينقله عن الآخرين ولا نحكم على الآخرين بمجرد أقوال قيلت وأحاديث أشيعت وأباطيل وعراجب لا نتذبت من القول فنبحث عن الأصل ونبحث عن هذا القائل صدقه من كذبه ثم نبحث عن من نسب القول إليه فلعل القائل ساء فهمه ولعل الناقل قل ادراكه ولعل الناقل اخفى شيئا لو ابداه لتغير الحكم على الواقع ثم ان الله قال واحلم ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر علتم لو يطيعكم بكل ما تقولون لعنتم فالخلق لا يستطيعون ان يحكموا على امورهم بانفسهم ولو اتبع الحق اهواءهم لا لفزن السماوات والأرض ومن فيهم ثم قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم من نعم الله تحبيب الإيمان وتزينه في القلوب ويشرح الصد بحق وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فالكفر والفسوق والعصيان مما كرهه الله إليه علينا وعمرنا ببتب عنه أيها المسلم المسلم إذا دان لله بالإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله والتزم أداء أركان الاسلام صلى زكى صاب حج حل الحلال حرم الحرام دان لله بهذا الدين ظاهرا مباطناً فهذا أخونا المؤمن نحبه في الله ونواليه في الله إذن هذا الإيمان الثابت لا نستطيع أن ننفيه عن أحد إلا إذا تبين لنا أنه أتى بما يناقض هذا الدين وبما يضاد هذا الدين بما يرد أصله وهو توحيد الله وعبادته. او, أو بترك اركانه او باستباحه محرم اجمع المسلمون على تحريمه او بتحريم حلال اجمع المسلمون على حكمه فالامور فالايمان صعب ان تنفيه عن شخص الا بعدما تكون على بصيره ويمين من أن هذا الإنسان اتى بما يضاد حصن هذا الدين ويناميه جبا لعل شبهة عرضت له فتزين شبهته ولعل تأويل حدث عنده فتزين تأويله وتبصره بالحق وذل عليه فقد يكون عمله خطا لكنه في نفس الأمر هو يظن هذا حقا والحق بخلابه فلا بد من ليس المهم أن تسرع في تكوين الناس وليس المهم في الحكم على الناس بكفصها المهم؟ دعوه الناس الى الله وتبيين الحق لهم وتوضيح سبيل المرسلين لهم ليستقوا ويسيروا عليه وعما ان تكن عن تكير الناس بلا سبب مقنع فانت بهذا اخطئ ومن قال معذ بالله يا عدو الله او وليس كذلك الا حاط عليه فالأعمال قد تكون خاطئه وكبرية لكن المتكلم بها قد يعذر لأنه عرض له تأويل شبهات حوافلة مجالسة من لا علم عنده أثرت عليه فلا بد أن تكشف له الغطاء وأن تزيل عنه اللبس وأن توضح له الطريق وأن لا تجعله يحول على أن تحكم عليه بمجرد سماع ونقل أنت بيشك منه ثم ان المسلم يحسب ان دين الاسلام في الحق والهدى ودين دعا الى الاجتماع والتهالف واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا ان كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخواني من المصائب تمزيق شمع عن الامه وجعلها احزابا وشيعه كل حزب يرزل آخر وكل شيعة تتحذب, تتحذب على رأيه وفكريه وعلى من الخطأ لأن الله لم هذا الأفضل قال إن الذين فطرقوا دينهم وكانوا شيعا من وقالوا وقال منيبين إليه واتقوه ولا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فطرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فنحن لا نكفر من جميع العبد والديان نعتبر أن الحق حق والباطنة بها ومن أتى ما يجب كبره بعد استباعات الحق وموح أبن عليه هذا حكمه إلى الله الرسول لا نحكم بأهوائنا ولكن بسر ربنا ويحكم فيه من يجب الأمور ميزانها ويعلم الأمور حقائقها ويتكلم عن علم ويمسك عن علم وأما الأهواء والعواطم والحماس والتحدث بالأشياء ودوحق الامور على غير حقيقتها وإن جاء الناس بما لقدت بما لم يكون منازما لهم فهذا أن يفضل نسأل الله أن يصلح جماعة المسلمين عافاً وأن يهدي يظالهم ذنبت موطيعهم ويرود شباب الحق وياخذ بجواص يحب طاع الله فايصطحوله امرناه وان يهديهم سواء سَوَاءَ ويعينهم على استقامة الحق ويعيذ على احواه واي رزق امرار الصادقين المخلصين لكي يؤمنوا ويعلموا ويومن ذكروا سمعت الشيخ خير الجزاء المتفضل به في هذه الكلمات الميراتي ولا أحب أن ننبه على أن محاضرة في الأسبوع القادم لأن فضيلة الدكتور عبد الرحمن عبدالعبدالسكيس إمام الحرام المكي بعنوان الأمن الفكري بيان حقيقته وصبره القائد سمعت الشيخ قول السائل هل من نصيحة يسمعها أولئك الناس الذين وقعوا في فتن التفسير ليسلم الجميع من شر ذلك وجزاك الله يقول هل من نصيحة يسمعها أولئك الذين وقعوا في فتنة التكفير يسلم الجميع من شر ذلك والجزاة الله خيرا أنصحوا إخواني الجميع أن يتقوا الله بالإخواني وان لا يفرحوا على الناس بالحق بل يفتل يستنشرون بالحق ويحزنون إذا وقع الناس في خلاف حق وان يجعلوا وهمهم إصلاح الناس إصلاح عقيدتهم إصلاح ذكرهم إصلاح أخلاقهم الاتصال بهم مناصحتهم مناظرتهم حتى يكونوا على معذرهم ربهم وعما أن نسرع بالأحكام من غير ترور وبصيرة لهذا أمر لا يريق بها ولا ينتصح منها دفاع يقول سمعت الشيخ أنه يحبكم في الله هل تلقي العلم دون فهمه مرتبط ارتباط وثيق بالتكفير وجزاكم الله خير. يقول هل تلقي العلم دون فهمه مرتبط ارتباطا وثيقا بالتكفير هو العلم يؤخذ من اهله العلم متلقى من علماء ذو الفضل والعلم مؤتر وتلقي العلم من غير اهله غرب فان الخوات كما قال الشيخ وكما سمع المسعود أنه انما ضلوا لما انعدلوا عن علماء الصحابه وتركوا الصحابة وفهمهم وانخدعوا بأنهم أهل عباد القرآن وظنوا انهم بها لا فهموا النصوص على غير فهمها جعلوا آيات ذن مشتكين جعلوها في المسكمين فاستحلوا بما أن يسب بلا حق بل بالهوى والضلال ف... سمعت شيء قل السائل هل من يكفر ولاه امور البلاد الإسلامية الذين لا يحكمون بما أنزل الله بدي خلل في عقيدة وهل يكون وهذا ممكن أن يكون ذلك ذلك تأثير في على عمله وخاتمته فإن كان لا يثور عليهم ولا يحرض عليهم لأن هنالك من هو أقرب لأقربينا إليه من يعتقد ذلك وأنا أخشى عليه من سوء عاقل ورزاق الله خيرا يا أخي أنت حكمك على الآخرين يعني دي صعوبة دي حتى حتى حتى كون يعني حتى هذا حكر ماذا تفعل كون الجد يعني يعني يمتد أمر تحكم على الدول وعلى أمم بالكبر هذا ليس عليك أن تفكر بنفسك وإصلاح شعبه والنقيحة للمسلمين وتبيه حق لهم وتوضح سبيل المستقيم وأما أن تحكم على هذا وعلى هاته فما نصح من هذا لست عامل ثبت الأمور ولا بتغير ورعا إنما عليك التفكر في نفسك وتشتغل بنفسك وتصلح من تقدر على إصلاحه وتوجه من تقدر على توجيهه وتوضع الحق لمن قدرت على إصلاح الحق له هل هو الوقت؟ لا فمع السائل لدي أخ لا يقرب صلاة الجمعة والجماعة ولديه أفكار غريبة فما تنصحون اتجاهه جزاكم الله خيرا واصل نصيحته وترغيبه بالجماعه معجاز أصلاح جماعة وحاولنا مناقشته بالبديل الخاص بوجود وعدم يعني حماقة لعل الله أيسر على قلنا نقصه بين له أعطاه جاءتني بالكتب النابعة اقرأ عليه ناقشه بنكعشه هادف عسى الله أيسر على أنا من المساهمين في بنك البلاد وأريد أن أبيع الآن حيث أنها وصلت إلى سعر معين للسهم الواحد هل يجوز لي أن أبيعها بحكم رقية لها الذي نرى أن يجاد بالإعلاق حتى يعني أن يجاد بالإعلاق ما دعب ما نجاد بالثلاث فالأولى أن يقول السائل الذي لا يحكم فيما أنزر الله مطلقا ما حكمه في الشريعة وجزاكم الله خيرا يا أخي المؤمن حقا ولا يحكم تبه الذي لا يحكم كتاب الله ولا يحكم سنة رسول الله ولا يرى هماء يعني حكمين في بسوء الخلق خاصها وعملها لا شك أن هذا اظنه غير مؤمن بهما المؤمن بهما حقا هو المحكم لهما والمتحكم إليهما لا يحكم الشريعة ويتحاكم إليها وينفتل أحكامها إلا من هو مقتنع ومم بها الله تعالى هذا سائل يقول ما نصيحاتكم للشباب الذين يعيشون في بلاد غير المسلمين فيما يتعلق بالصبر على التزامهم بدينهم على الأدل الشديد الذي يتعرضون له نسأل الله أن يفلج همومهم أوصيهم بتقوى الله أوصيهم بالتمسك لها الدين أوصيهم بملازمة أواراماً وعلى النواهي أوصيهم باجتماع الكلم بينهم والتناصب بما بينهم وسؤال الله الثبات ما جاء بلتكلبي فإصلا والله الى مروبه نسال الله ان يعينه الصبر هذا ثاني يقول سمعت الشيخ هل عند نهايه كل مجلس ذكر يقول الله تعالى قوموا مغفورا لكم وجزاكم الله خيرا انا سيدي عارف اذا في رياض الجنة قالوا وما الجنة قال قوله ومجتمع قوله في بيت من ميوت الله يدفن كتاب الله ويتدارس بينهم إلا نزغاً سكينة واشيقم الرحمة حفتهم الملائكة وذاكرهم والله بمجرم الثاني يقول هل يجوز العمل مع شخص في مجال الاستثمار والتجارة وهو بعيد عني بحيث أن أعضيه مال وفي نهاية الشهر يعود علي بالأرباح علم أني لا أعلم نشاطه ولكنه يحرف لي ويرسل أن عمله في ما أحل الله إذا كان عمله تجارته في المباح والأرباح غير ذابدة حابلة للزيادة والنقصان والرد ذو دي ديني وتقوى وتعلم أن يارجوا الشيء وشك سمعت يقول السائل هل من الكفر ترك الصلاة عمدا بدون عذر أو الصلاة بدون يضوء عمدا وجزاكم الله الله أخواني الصلاة ثاني أركان السلام عمود هذا الدين وما أضم الإنسان في قلبه من الصلاة ما يدعو الصلاة إلا من خلى قلبه من ما يدعو الصلاة إلا من خلى قلبه من إيمان مهما قيل أقوى العلماء حال يكون تاركها تكاث كارغ الكافر لكن لا يترق الصلاة من في قلبه من إيمان الصلاة هي عنوان اتزام الإيمان هي عنوان اتزام الإسلام ما يمكن أحد يمكن ان ينسي يدعوه. ما يدعوها إلا من شاك فيها وغير متقيد بلسن صلى الله عليه قل تاجر لديه شركات وبنوك بها معاملات رباوية وشركات لا تتعامل بالربا ويتصدق ويزكي هل يجوز المتصدق عليه أن يأخذ الذكاة من هو جزاكم الله خيرا الاصل حلو مع ما ليس ما لم يقم عندك ام ان علمه اذا الاصل حلو باذن الله تماح الشيخ على ما تفضل به وجزاكم الله خيرا على حضوركم وانصاتكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين